سيدة تقول جاء رمضان علي في سنة من السنوات وأنا حامل ونصحني الأطباء بالإفطار ومره أخرى جاء رمضان وكنت نفساء فصمت عددا من الأيام واختلط علي الأمر فلم أعرف عدد ما صمت وما بقي علي من قضاء فماذا أفعل؟ عليها أن تجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتها وتعمل بهذا الاجتهاد وتسن الزيادة على ذلك لتكون مطمئنة على ما وجب عليها والله أعلم